وَمَنَعَنَا النَّاسُ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَمْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ قَبُولًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ முகஷிரீணமு وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُمْ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 اتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة له يؤاخذهم بما كسبوا لعد உயி وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا அக்னமுி மீத وإل قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلو مجمع البحرين أو أنضي حقوبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَنِي مَنْسِيَةَ حُتَّهُ مَا فَتَخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا